بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الزكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فلسل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلى واحدة انشرو اصبروا لا انثقن ان هذا لا شيء مراد ما سمعنا بهذا كل المله الاخوات يهدا الا اختنا ماء اكنن لي الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يدرقوا عذاب أم عندهم خسار رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم معك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاب وفرعون ذو الأوتاب وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب وكذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالان فواق وقالوا ربنا عجل لنا كالطلاق